شوش يا كل الغراب شوش يا ما ويا ما كنت متغاضي وش فيك يا بله ولش بله ولش يوم اللي قا روح على الفضل بدي شوش يا كل الغراب شوش يا ما ويا ما كنت متغاضي وش فيك دايم شوي شكلك معي راضي وأنا راضي حتى الوطن من دون شعبوكي شدو شعب يقضي عليه من الزمن قاضي خلك من الحسد واتشوي شكلك معي راضي وأنا راضي حتى الوطن من دون شوق وانت تعيش ما في داعي نذكر الماضي وش جناحه طير لو ناريش طير لو ناريش والبرق لو ناسح بما ناضي تعال عيشك شوق وانت تعيش ما في داعي نذكر الماضي وش جناحه